الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه وانه تدامه ذاه قشتنا بشي قطع كتاب كشف الشبهات الشيخ محمد القري عبد الوهاب الله ورحمة الله ورحمة الله الكلام ان شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم ولكن نفرد الله الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها فنقول أفرميهما بإذن إخواء كتايق سمان بودينين كوا أسألهيكي زور قورو مهم بازكين لو الرابط إنسان ليت يدقى بطنها استباسي أكين براستي زور كستيايا كوتوتا حالوه كعلى زور كست ما بستي للرابط وانو يستشى. جناها مذاهب لمس عليا درزبك يا سباسيكا أيش أويا كعلفها نقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. سيرك لم لا, خلافة كوتي لا خلافة خلاف أبكن كوت لا خلاف عن إيشها عن إجماع خلاف نيل بين علماء واتاجماع على سلامة كتوحيد كإيمان بريتيلا شيء إلا أبيه بتشي بتجاجا بضلوا بزمان وبكردو وها تمحل إيمان في بي بيستا لدلابه بي لازمانه بي ولا كارو كردوي شارفة لإنسانه بي أما اعتقاديا بي قولي لا علم لتصديق لإقرار وهروها بعمل قلب هبه حب رجاءه، خوفه، إنابه، هتادوا هاي باقي همو فعلا كانت لقلب كطبعا أعمال قلوب زو زو زياتركا لا قولي قلب قول قلب بريتيه لتصديقه إقراره علم بلام أفعال قلوب أعمال قلوب بريتين لحب بريتين لرجاء بريتين لخوف بريتين لباقي أو أعمالاني كاقر إنسان نيبي او أو كسئيمان دارنيه بوان منخوات خوجنا به ايمان دار نيت الاخوان ترسي امان دار نيت هي والدخانه به امان دار نيت هل وها بقيتري اعمالكاني طريق القلب وهل وها فرمي واللسان ايمان قبل سر زمان بكما قولي لسانا قبلت لا اله الا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهل وها اوشتاني بزمان او تريت ذكروا القران خوندنوا الامر بالمعروف ونهي عن المنكر كبزمان در ابره فالعمل لا يوجد عمالي جواريح لسألوها ميانو صلاة فالزكاة فالصوم فالحاج وهذا عمليق لو عملاني كواكر دنيان لا يوجد ركن بيه لإيمانه لا يوجد واجب به لا يوجد مستحب به وهذا ترك دني أو أعمالاني ترك دنيا الركن يأخذ واجبه يأخذ مستحبه فيه يستي إنسان لو عملان به أما يعتقاد يالي سنو جماعه إنجا لا في رقضاء لكان كوا هن ألين وكومرجة بها مو أصناف كانوا لا شاعرو ما تريد لا جميع كانوا لو أنا ألين كإنسان تيانه على إنسان بس بزاني بس بزاني إخوائه أو إيمانه أجرنا زاني إخوائه هو تكافري واتام معرفة الله إيمانا والجهل بالله كفرة مش غلطة طبعًا زور غلطة شو خبيت على هلا وندي دوانا كل دوا إذا ما هو نزاني الشيطان مجوري أو تعريفه أبي بمؤمن شكل الشيطان له مو كسر باشتر إيماني بأخوي تعالى هي مصدمان لو عنى كوا أستا إما أجن شيطان بأخوي قصي لقى خواكردو لبهاج دركروا همومي يا غماراني بيني وا إيماني شي بقصة إنهم وهي حتى شيخ الإسلام فرمى مصدق على قلب إخوة والله من واقعية وإيمانه هناوى كوا تتنها بزنيبلا معرفة الله حشالة شخصك قولي قلبي هابي اجر عملي قلبي شينبي أبي اما شر غالي شكايا هي اجر أعمالي قلبي هابي لقل قولي قلبي كافية بس عملي بس قولي لسانناك ياخذ ياخد اجر باسي شيبك اجر بس شيبك بس عملي جواريح نكا واتوفي ركضا لنا نهتن اما نيكو مورجيا نبيانو تري اصنافي مورجيا ام سنقطي للمانا كوب بريان لو في رقظان يتجش كبرتين لا معتزله لا خوارج أوان تعريف كان وقال هي بقلب وبلسان وبعمل بلاء أوان زاد الربيع كردو له مثلا عمله ينه عملك هم تاج لك كاني عمل أجر شيء ركن جنبه وواجب يا مستحب هرب تشي داعين هرب ركن داعين يعني بنابوني عملك تكافركن يا بكردني ترك عملك كتو لست كي وكوزنا وكوقتل بكردني هذه شغلة أنا تكافركن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 عقيديك ك كبشواني من اهل السنه والجماعه بلا سرنج بين عقيداي ارجاء قلقله منتشر كلبر بلا وتريكا ها العقيداي خوارج هرواش بو لكون ويا او بلى ام اواني كامرو بنى لي سالفيتو بنى لي سنوجه معوك ساكن <سحة المتحدة> <متحدة> ابين تعرف كان شيا اين ايمن قولوا عمل اغلى كا عمل جنبي ايمن اكا بريكن اين دروست بلى عمل بابي عمل جواري مكسدين كوى ايمن دروست اجرى اجرى اجرى اين اين اين اين اين اين اين اين اين طبعا نبيه قدار بينا لعمل همان با اتفاق صحابة كالصلاة او ايه او ركنة با ركني عملية با ايمان اقرأو صلاة نبيه او كسا كافرة واتفاق اهل سنو جماعة لصحابة ولتابعين لسر او ايه لدو خلاف دروس بوا كاكاتيك امرو سرن جاي نبيه نقطة بزانين او جمهور او لن تاريك الصلاة كافر او بزاني جمهور يعني شيء ورن إما بات مع شئ جمهورك، مزين صحابي تابعي لا صغار التابعين، ألا إمام الزهري وتياتي تارق الصلاة أجر تكاسلن تاركيك كافرين، أما بروبو جمهري تابعين، تشج الاتفاق هم صحاب ولازم تارق الصلاة كافرة، جاكر جمهورك صحابي تياه نبيك الجمهوره، يا نجر خلافك لا صحابه دول اختل من هذا لم يكن الرجل مسلماً. فالميجر يجلم أن تيكشون واتيمان أمسشتي كنكرد ولا إنسان كا كنبو أمسشتل إيماني شخصكها أو شخصاً لمسلم يعني بابي إيماني قلب ببي إيماني لسان ببي إيماني عمل كا وبيحسش اجنته أجناته مسلم نيت. الله لا خلاف. ام إجماعي نقلت. أمرين بدأ خوا إجماع. الله نقول إجماع يا الشبه إجماع هلا سروي كواجر عمل يشين مسلمان بدأ أو يكوى هج اعتبارك بو عملي بو اتفاق الصحابة دانانه. ألو يكوى باسما كله مسألة تاريك الصلاة. فإن عرف التوحيدة ولم يعمل به فهو كافر. كوى تاقر كابرات توحيد زاني يكوى برستي زاني أو كزاني لدليا. بلهم لم يعمل به. جعمل عمل عملي خلبي بعملي جواريح بيعيشي بينكد. فهو كافر معاند ككفري فرعون وإبليس وامثالهما. هوكس الكفر ومعاندة طبعا هوكس ما دام بزانبه شيء بنافي قاتع كيتو هو كو فرعون هو كو ابلس ما انا همو انا زانه بس يشا من بيني اوانيش وهذا يغلط في كثير من الناس يقولون إن هذا حق ونحن نفهم هذا جا لما زوربي خل شيء الله كبت غلته وألا إما أذانين إما حق أم توحيدا أذانين وتي أجين ونشهد أنه الحق ولكننا لا نقدر أن نفعله والله مناتو أن أنجامبين ولا, ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار ولم يدري المسكين أن غالبا أئمة الكفر يعرفون الحق طبعا ما بس سأل دم يخويك عشان شه محمد كريم علي لا زوربي أهل بلدي إما إجبا مناكن أو تماشى أو كاتبكن أو كاتكيبوا زمن عثمان كان بو زمني بلاوبونة وشرك وظلالتي طبر بارستيو شخص بارستيو ها وركذن بو بيعمار وصلوا صلبو صحابو بو بو بو بيعو شاكان او بع بتبوا يعني كاتك أم ريكذدوتك كسك كتبوا شيء إجبا توحيدنا كتنها موحد بياخو بارزبي عباداته ما يصرف كي بو خوي تعالى أعداد يعني هناوته ولا أجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق كابرأي مسكيني فقير نازانك هو زربي أعذار أواني بيش إما لأمتكاني بيشو تيبو يعني حقا زانيو أي عذركان تيبو ولم يتركه إلا لشيء من الأعذار تركان نكردو إلا هندق عذران هنا عذركاني أنتيا كما قال تعالى أخوه تعالى فرميت يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا يعني اشترو ثمنا قليلا بآيات الله ثمن قليلتيا دنيا يا حرثني الزور بقليلين حرثني تو الدنياتها به القليل إذا انتو آتكان ها أبس يقول بس, بس بدنيا شي كم بدنيا شي كم أوهش شكلة أعذاها كانت قابلة تماعي دنيايها تماعي رؤاستيها تماعي كرسيها طمعي منصبها ولا قال منو قبلهم أمرو خينا اغير وابلن منصبك ام لذاتك اغير وابلن در مكان اغير وابلن ولا جاهمنا مني ياخذ بقسمنا كان ياخذ بشتمتي ولا ولا قارة أمريكا يكسب أروخمبيون فارتفارسهم كذا، ولا دسم درناتي. يعني قزاقا غرته ب الدنيا، غرته يعني ولاد أزلي سياسي ما نتوجبه، ولاد جمروي اقتصادي ما نتوجبه. كانوا بياجمران خاصهم جمروي اقتصادي ندراوا، كانوا بياجمران اللي عن ندراوا، كانوا عليه مصلىات والسلام بأنواع أشكال عذاب عذاب ندراون. لو أنا كأوان أمر بأس يجن هم يبسبب ياجمرانو بياجشها كان هاتو عليه مصلىات والسلام رحمة الله بياجشها كان لبرو أم عذرا ناءه النوى يشجع له جورته ليانش يشتري بيات الله ثمن القل له حوش مسألة الدنيا يشتريها هو تابع غمر يخاف الرسول صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهية الموت أو دونه وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبنائهم توات أذان أما أنا الناس وعليهم الصلاة والسلام أذان وكثير من الأغنياء الناس اليهود لقال أوشش فيني نكوتون الحمد لله يهودي زماني بيقدم عليهم برسية علي صل الله عليه وسلم كوا أو بيقدم رأيه كها تقول كان أروه الله بيقدم رأيه أي موقف الشيء وتوجه تام مريد من هدرجة هيكم قات الزانين بتنها بزنيا قرزانين بتنها بز بقى إنسان بخسته إيمان يهود إبليس شرعون لا بيش هم كسيك هو مؤمن عمل شرته عمل ويا إيمان لا أهل سند جماعة بكرته وتره شيء قول وعمل قول نبتاها وعمل نبتاها قول وعمل، فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق. أيقري إشي بيكرت لعمل ظاهر بعمل ظاهر إشي بيكرت تينا عاجش ياخد اعتقاد في بي نبوه تينا عاجش تاني بي تي بقول كابراه بالتقليد أو إيش تعباه بالتقليد بتقليد تقليد نابه دين بتقليد نابه دين بعلمها شرط كان لا إله إلا الله إيش شرط كان علمه بكابراه علمي بقي إيمانها به وأبي بزانية شيء كه. أصلي إيمان بريتيالكي لناسين إخوا إيمان بون بخوا وكافر كدني كسك إيمان بخوا وهلوها كفر بطاغوتا وكافر كدني كسك كوا كفر بينك أبي أمت يبقى علم وبراتنا وموضوعه أو لا يعتقد بقلبه يان لدل إيمان بين بالعمل لعمل ظاهريكا طبعا ما لكاتكا زيادة الدار كوتو لزماني بغمر صلى الله عليه وسلم يوتما منافقين زماني بغمر صلى الله عليه وسلم بو منافق بني. ها؟ لا ترس لا ترصة، لا يرى إظهاري كفر خامكم. بيان كده أكوجران، سببهم منا منافقين ييراون يجناك. وشذي قال له بالقوة قال لسر منافق يراون عبد الله بن حتى نو جهاد اهل النفاق ابو حكم الظاهرك كينما ما حكمي ظاهر أو شخصا يجك قال لا اله الا الله محمد رسول الله ونبنا واقيل ايمان بهن يعني مثلا لا أمانا اما انا اللي ض يعني اعتقادي اني بظاهري شكاكا فهو منافق والله المنافقان أمر اي ما لا ترسا لا ترجوا ظن انا منافق احتمال احتمال والله والله كاك قال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 او كاتا جمالين اي قرر بسان تولا خواه ناترسي او جاسوسي سيبوشي اكي او جاسوسي سيبوشي اكي بس بمبلا او كسيك جاسوسي بوكي سيبوشي لرجي قيامت هكي ده صلاته اگر بحساب خود اللي اخلاتين اخلطينم المسلمان اخلطينم والله بابزان خود اخلطانم وخادعون الله والذين آمنوا وما يخضعون الا انفسهم ابرو نصيحتي هركس اكي كأي أوهاب قال مسلمان خلق بقيرتن با باوجاسوسيان للسرابك بس أونا علم سيري هر بيعلم فهو منافق وهو الشر من الكافر الخالص أما منافقه والكافر الخالص خراب ترى شو كافر خالص وباشكر أي تحداك بس أمنات شوابك يقول تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار درجات بوسروية درجات بوخواروية لدرجة يعني بون نظام خواروي جهنا من فناقل بحويت وهذه المسألة كبيرة وطويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق وهدف العمل به أم سأل على زور وريه زورج ريجي شباس كده للسريع أجر أمد بورون بوا أجر جان ورد بيتو بدر نبيته ولا سازمان خالشي كسانا جابيني حق اناسن حق ازانن لاز عملي بيناكا مروي أن يعني بتقول أذان كذا أذان بتورس يشيب حوش تيجي أذان ولا لاز يشيب بيناكا بوتي بيناكي زاني كان ينسي اللي خوف في نقص والله وابكم عمل بوت وحيد أبكم خم أشكر أبكم الدنيا ملذة زدتش الدنيا يعني كابرا جاهكي هي للاي خلقي قدريكي هي يعني للاي خلقي والله لدسمكي قرواب لم او كاتب رشتن تيكين او مدارات لأحد غير مدارات بمعنى مدارات بمعنى شريعكي بريتيل مداهنا يعني كابرايد مداهناك كا. مداهناكي يعني ازاني او حق بلام لقل اهل باطلة لقل باطلة كانا اروى اتي وانش وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا حبينيك سانك كبظاهري إيشي بيكن بلام لبعطينا ناع يعني مناشق فإذا عما يعتقده بقلبي فإذا هو لا يعرفه كاتب رسالة ليك لو كلا ضليعتين هزانه ينسرشر حكاية ختم الشيخ رحمه الله هذه الرسالة بمسألة عظيمة مهمة يجب تفهمها وتعقُلها لأنه إذا فهمها الإنسان فإنه يدرك أخطاء الناس في العقيدة. الله الشيخ محمد يكور عبد الله بمكتابي أمر رسالهي بمسألة, بمسألة, بمسألة كي يزور قورا كتائي بيهنا كي يستعمل تيبغين أقل إنسان تيبغا أو كاتأزانيا غلطي خلصي خلطي على عقيدة أنا وهذه المسألة هي أن التوحيد يكون بالقول والعمل والاعتقاد لا بد من هذه الأمور الثلاث الشيخ يشارد بما قاله توحيد وإيمان بيهيست بقول بعمل با باعتقاد بيه أبي أمسي أنا كو بتوا لإيمانة أما تع لا تعريف إيمانه ركني تعريف إيمانها كما جربيته إيمان تعريف كينه بأركانه كان يخوي تعريفك بكين هالتعريف يك بكين هالبيانة سيا بكين ها أجرت من إنسان شيئا نال من إن إنسان بيتل دست شكل مرجنيات ودست يشدنا بهر هر إنساني واجنة بل إن جسد الروح هو تعريف إنسان جسد الروح ما هو موضوع كمان حيوان المطب بلى أم تعريف أم تعريف كاتك تعريف ياكي بشتئك تعريفكِ إن نبوني هشتك لو تعريف النبي اشتكيه ونيا النبي اشتكيه لما لو أبي أقدر بين كات التعريف إيمانكِ لأبي بشتئك تعريف كذا كهر يقل لا أو إشتاني كأمي بيع تعريف أو إيماني بيع تعريف كذا والنبي رأس النبي إيمان درخه ويكوتمان قول قوله عمله كات النبي بيا قوله بي بين النبي عمله بينما قولني تقولي والله قوله عمله دواجله عمله شد النبي قينا وكم رجيا كان يوم زمانيما كمنا على ما که گورترین درجای شریک کرده تو آو نج مکا زکاد میا حجم مکا رجومگرا هیچ تیج مکا حتی واجب جمله ای که چند بک خوی بعلمی اذانه یه حدیس اگر حدیس کن شرح که حدیس ابوزر رضا خوایل میاد که الله سلامتی و تی جرزینی اگر چیش بگه دزیش بگه آو هر مؤمنه أمي أم درق. أدوا كو. شرح يكى طبعاً في صلى الله عليه وسلم ب أبو ذر أبو ذر أجرئي حتى واجباته ترشيكا حتى محرماته ها مي ها مؤمن حتش شتي تي بيوتلا ولا اعمال ترجي حتى حرام هي بكا كلام مزبق ولا جنا بدنا يشبكنا الرجوب قلنا زكاه بدنا حتى ش بكا نحا شي واجبات الدين المستحبه هي خراب قلبي حكان بكا لاسروهم يعني ها لقلبك خشي خد جود لاسروهم يعني دزيبكا قتل بكا زر ديبكا حتى ش تي بكا هذه بس بزاني ايمان يتلك شويه ها اه يا بزم اه وي ابو زروت أو بغلطي بغلط أو شرحي أو حديثاً وكان إجماع صحابة لسر ويكوّت هذيك الصلاة كافرة هو ابن قيم نقلك رحمة خالد أبي باش أنا فرمي لا بد من هذه الأمور الثلاثة لا بد من هذه الأمور نبي إلا أبي ايمان أمس عينتي يا كوبية والله ما قادر منها امل اهل الخوارج ولا فرق ان فرق كما نوعا او انت كتاكي هو كان كتشرو كن بيو واجب بيو مستحب فإذا اجتمعت هذه الأمر الثلاثة، صار الإنسان موحداً مؤمناً بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أمس أنه قبول إنسانك بموحد يكواه برس بروايب أخوة وفي أقمد إخوة على الصلاة وإذا اختل واحد منها لم يكن مؤمناً ولا موحداً يجل أمس أنه نبو أو كسين يا نبو وهم في هذا أصناف امش خلطي لمشا تصنفياً ليا دو صنفان ببعزك صنفياً من يعتقد التوحيد بقلبه من يعتقد التوحيد بقلبي، كابل اعتقادي هيربه يا أخوة بارستين ويعرف أنه لا إله إلا الله أزانيك بارستين يقنيه بحق تنهى خوانبه وأن عبادة ما سواه باطلة أجزاني بارستين غير إخوة ولكنه لا يعمل به بجوارحه ولا يقر به بلسانه لطمع دنيوي الآن شخصا ناد يجب أن بك بوشي لبرأوي جاءت قولي قدر بل لا يعمل به ألي بجوارحه ويا شجنة، أم واحد روشن كردوته، ويا شجنة، ولا مقصدي شيخ محمد يقول راجل عملي قلبي، أنا قملي جوارح. ليه؟ لأن دزنشاني كت. ليشرح حكايتي لا يعمل به بجوارحي، ولا يكره به بلسانه لطمع دنيوي. كما قولي زمانو إسمانو لقال فعل جوارحي نيا. لبنت طمعي دنيوي، فهذا كافر مثل فرعان. مثل فرعان هو كفرعون كافر. فإن فرعون كان معترفا بالتوحيد في قلبه، وأنما جاء به مساه والحرب. فرعون ايزاني اما حقا ام توحيدي هولد الاخوايا وايزاني اوي كمسابي هاتوا حقشا ولكنه ترك العمل بي وتظاهر بخلافي وجحده تكبر وعنادا بس بوت جحد يعني كي لزمان عربيا يعني اشتكى ازاني لدل الاخوايا بالام انكاريك على ظاهرا ألي اما لبر خاتري تكبر وعناد ام ترك هلو كخواي قراء فرمي وجحد بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا انكاري او حقيان كرت طبعا واجهدو بها بها وش جرتوا بو معجزة كاني بينما موسى نوع معجزة كي او نوع معجزة يا كخويت على باس يكاد لسورة النمل وهرو على سورة إسراء كالا في تسع آيات يعني فرمي ولقد أعطينا موسى تسع آيات بينات كبرتيب ولا شيء برتب دستي كي كربنا به خليه رشنا به برتب ولا عصا كيدستي ولا او صالة نهاتاني كوا فقيري دلوز أبو واتقا تقري أبو هلوها نقص ثمرات بربوم كم أبو طوفانك هلوها كلها أو همو كله جرات قمال ضفادع دم أمنودان يابو أما نحن يعني أن أينزاني دليل من لسرويك أما بيغمري خوايا عليه الصلاة والسلام أو أن أينزاني لا خوايا يا بس أما بساحر لا كريه أينزاني معجزية كتيد واي شيشا إنكار يعنيك نتوب يا غمارني لأن أخي شان أزاني والله مو بصاحب نأكل يعني إلا بيا غمارك، فبإيش أقوله؟ خوي تعال أمي بيعبي، وجهاد بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، لنفس خوان يقين قلب ما هو كأتحكى الناس ويانا زانيوا، بس بوتر شانك صلما عليك تكبروا تجبروا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. دب بينا بزان الادواء ومفسد جيلا بسان عاقبتي بسان جا هلك سوابه وعاقبته كياتي فراعين ما زور بني رويشت وزور يجد الرواه فالله بداخل وزور بيشت زور يعان اعتبارنا كان معتبير نبويكا رابرت يعني نابي بالدرس بيان وقال موسى عليه السلام لفرعون چي يا بغمر موسى بفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء يعني چي ما أنزل هؤلاء يعني أو نوم عجيزه إلا رب السماوات والأرض بصائر شرع أن تتشاك أزاني آيات أم آياتنا أم معجزانه يخويت على هو يمنية. من من أمتناك ليوكو بشر أقرب خاب يمنا بخش لقد علمت أي عرفت بقلبك ما أنزل هذه الآيات التي جئتك بها إلا ما أنزل هذه الآيات التي جئتك بها إلا رب السماوات والأرض بصائر للناس يعني شاورشني نبو خلط شيء بو يبو زانن دلالتك على سر وي ابي تنهى خوا بپرستنه ابي اوانيك خاوني بنائين اما بكنا بالقل لسر اويك تنهى خوا شايستي پرستنه او خواهيك واعي ميدرس كردوا ابي او بپرستين ابي بقصي اوكين فهذا دليل على ان فرعون كان مستيقن بقلبه الصدق ما جاء به موسى عليه السلام دليل على سر وفرعون ياقيني دلتشاق إزاني كأبي غمر راستك أبي غمر موسى عليه الصلاة والسلام وإنما جحد ذلك وتظاهر بجحدي كحال كفار قريش حالي فرعونج وحالي يعني قريش كان وكبارهم قريش كانش كهو فرعون ياكل تمسك علتي قال الله فيهم قد نعلم إنه ويتعلى فرمي إما إزاني أي محمد صلى الله عليه وسلم نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون أوي أوان بتودلن كدلن درودكي يا الشّيت يا ن ساحرة يا يعني يا ن يا ن أوشتعلت بيلا نو بدرود خنوا أو تكذيبي أوان بوتو يا ما او تو غمبار دكا فإنهم لا يكذبونك خال تأكيد بوبي على مرقات وصلصم الله والله لنا في خي خيانواني ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون والله مستمكاران كافران مشركان بعيا تكاني خوات علاشية كان إنكاري لكن أذان لا ضل يعني أذان كحقة يعني استا پیست دکاه مبراین بخاطر چی بله بتعی بتی بسرکرد دکاه لون آواح قا چه کسان همویان چه بس بوتی تا چیان کرد دوا بوتی چیان کرد دوا آغازه ولی کاک رأس تا کمره حدودا کمره جمودا کمره ملچکت کمره نازن مچی کمره پارک کمره سروت کمره سامانه کمره جاه کمره ولی کاک درمانو ابلم ایمامو سعی نیتم نایلی ولی کاک درمان کند لمزجوت. أبوي بيقول مرينا صوص من كعب درمك لمزجى الحرام لما كدر مكذ وقال بيش عموم أنا أوبي تاع مدام درمك لما كنا بعمر هاد خيتش بتكاني نام كعبا ب. لقالي أنا مداهن بك مشكلة إني. يتشل جوراترين مصيبة كان أمرا جوراترين مصيبة مصيبة ما مصاين عينية. كتولنا ومزجوت كتة نتواني لا إله إلا الله بأهلي مزجوت كت ولا اعتراف ببو بوكي. ولا يوانا إيمانا أما حقه أو يوان ب أو هاي أو يوان حتى أمريكا هركسق لدواته بيه اعتقادي هب بمردوان وبالزيندوان واعتقادي بخواته على نبه بأمريكا بارستلابي راستقيني ويا كم يعني بتنهى بأوبرستله تكسرق لدواته بيه, بيه اعتقادي بديمقراطية وليبرالية وجودية أمريكا أوروبا بي وأبزاني رزقها كريم أوروبا بي أما كي توحيدته الله وكذا يعني الشغل دواته ونيوشكا حتى مرتين يا رسول الله يا عبد القادر يا, يا شيخ فلان يا هوار يا هوار أما كيد توحيد بو توب الله <سؤال> كردوه والله أجر وابله كاكا هي دي مللي بنبشرك اللي هي شيء كه آه هو في كواتا <توقت> زانين بازنيا بأبي أبي عمل أبي كردوا به أبي كردوا بدو زانين آبه دلت الآية على أن كفار قريش يصدقون بالرسول صلى الله عليه وسلم بقلوبهم قالت كفار قريش تحقين زانين كوافق من رازك عليه صلى والسلام ولكن يجحدون ذلك بظواهرهم وألسنتهم فلان بازمان بكردوا كانيان إن كاريانكت وكما قال الله سبحانه وتعالى في اليهود هل وكو خير قال اليهود آله الذين آتيناهم الكتابا ونيئما كتابا بيدان جاءت تشت توراة يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يا غماري أن شاء الله يا غماري إخويا. صلى الله عليه وسلم. توراة هذا بقلوبهم ويتظاهرون بالكتمان والجحود مع في بأن محمد رسول الله جاء بالحق من عند الله عز وجل ولكن منعهم الكبر والحسد من اتباعه. شي منعوانك شي منعوانك بكار شنو بيكون؟ كبر وحسد. كبر وحسد. هاذي انا كلي كي به ها؟ هاذي انا كلي بني اسحاق به، بني يعقوب بيه، نقل بني اسماعيل بيه. دعاية واعتقادهم بقلوبهم لا أنفعهم فهم كفار مخلدون في النار لاعتقادي أوان بدليان كبروان هي بحقيقة اشتكان بإيمان هجي نيا أوان كفار مخلد الله غري جهنما إنشاء شغية سر أمر إيمة وكثير من عباد القبور اليوم على هذا سرهم نقطة مهمة زور زوري قبر برستكاني أمر إيمة شأوهان عليه يقولون نعرف ان الذي تقولون هو التوحيد ما زانين راسته أخواه أخواه راسته ولكن ما نقدر أن نخالف أهل بلدنا لأن أهل بلدنا عندهم الضريحه واستغاثه بالأموات ما ناتواني مخالف في ها ناتواني مخالف في قبر باريس في كين ناتواني قبر عارون قبل نبغين أو غلطة أو الشركة أو شيء مش ما شيء كان قبر يعني الضريح يعني الضريح يعني قبر وأستغاثة بالأموات هوار وهانا بو مردوان بن ولا نقدر أنه نخالفهم لأجل أن نعيش معهم أما ناتو أي مخالفة أبو بيتو أي لقال يا نابجي أمره تلعني سرك الدكاني عالم وبيه تلعني خلتي شابي قبره برستريانا قبر كلاو ترمزي عنه هذا بينين بتشي يا أخو معنا مش تجا بينين في قمص صلى الله عليه وسلم بوخوي راضين أبو بوخوي راضين أبو بهيشي وازد. وإن الله تعالى يقول لك أنه ينقر بشيني فرستن يقول لك أنه عن خلق يا رسول الله وعياذ بالله هي أو نبيه هي غير أو شون درس له أولا لا أو أنا لناتو عن شو مخالفة. القبر أو قبلي فلان أبيها راتبك ولا نقدر على مجابهة الناس فهم يوافقون الكفار على أعقائهم كواتمانشيا كان, كان, كان أو, أو, أو كافر مشيكانا كان لا سر كان او نجوك أو ما باب الزانية شكل كان نخر إما يفعلوا مثل فعلهم وهم يعتقدون بطلان ذلك وإما ألا عليهم ولا وكو أوانا كن أجزأنا مباعطيل وكو أنشك كن لجله نرون. ياخد إن كان ولا يبين الحق بل ربما يدافعون عنهم هذا هو واقعهم الآن أمر واقع كواه. قاتشش أمي هم ويقولون لمن إلى الحق بوك أبو حق هذا الرجل خارجي او يشك وركاني أم راجا زر بداخوا زور بداخوا ها أو حكامني بدين يخاف حكمنا كان أو خلقي كواب توحيدي خالص حكمنا كان أو أو الشرك الكفر على نوى خارجية خارجي نسبة ولا خوارج بس زين خوارج كين خوارج أوانن كاب خلق كافر أكن نجب كفر أجر بكفر كسر بكفر كت كافر كت وخارجين نيت تؤهل حقي أهل سنو جماعي فرق لبين أهل سنو جماع وخارجين كيا شو أنا أهل سنو جماعة سيري ناقضي سيمك لنواقضي إيمان. من لم يكفر المشركين. أو شك في كفرهم. أو الصحة مذابه فقد كفر. تبعك سو كافر أبي. الأهل السنة جمع الدرجة أقروا نكي. أو لتو خارجي. خارجي أمنيا. جاء أمره بأي لزوربي دانشنا كان. بو خلطي روشن بكريت. أو خوارج كي أهل السنة كي أمرجئ كي أمرو زوربي أهل السنة بخارجي ناوبره. تكفيري خارجي بشر تكفيري ولا سر تكفيري أهل السنة وجماعة تكفيرينين أو تناقض السهام ديالا بيصرنا قبل ما محمد يقول عبد الله وهو لقال بنو سلفي كأقصى كمها أشوفه أنا زور بزوري خالجي بروابي محمد يقول عبد الله ها فيالن خارجي فيالن تكفيري حتى على إمامكاني أهل السنة أمس لدي خمان وقسم بيوترا كغلو يعني هي. غلو غلو شدة يعني عليه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 فتاجروا له بالراس ينكدوها بدا اخوه بلويش يديل سرك اخوك توك نيت مدعنبك تو شليب كي تو اذا ابليس خاني تا كافر بيشد ناوت كافر قال اني اخاف الله رب العالمين الله اكبر ما شاء الله مسلمين شي بقوه الاخوات بينما هذا الرجل خارجي وهذا الرجل جاء بمذهب خامس ما مذهبي پنجمي هنا هم يعتقدون ان ما جاء به هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مقتضى الكتاب والسنة يعرفون هذا. شاشك زاهن أو أي أوه ها لكتاب السنة دري هناو. ولا شو دري هناو؟ الجرنوالم لجاك كابلان محمد كورى عبد الوهاب وتوه. هكتب يجيبون يعني نسائي محمد كورى فريان. دعائشون ناو كأن لسكتاب كله بس كتاب التوحيد عن أبو بدر. اللي وصل تعرف سوتي جا خو كانت يعتقدون الزور عن هذان كأمر حقيقيا، بل أنتم شاكي بحرنا يأوب يا واحد طاو وخارجيه. خارجية، وإنما حملهم الحسد أو الكبر أو الطمع في أمور الدنيا الدنيا يعني شيء واي لا كردن أو حق ضاونا كانوا يان إنكار يمكن همي حسد وكبر وطمع وامور الدنيا طبعا أسباب زوره يجلو سبب كان جهلة يجلو سبب كان اتباع هواية يجلو سبب كان أبيني لك شغلة بيش العلماء واي وتمشوا على يعني ترى يشوفوا الليل يظنون أنهم إذا وافقوا على هذا الحق وقبيله سيخسرون رئاستهم ويخسرون أموالهم ويخسرون جاهم عند الناس أجر موافقه أم حقبكن؟ شيله دزين ؟ قلت لك أنه يدور كويته ومعباري دنيا لكوه يدور كويته وصرق دائت ورأساتي لكوه ويدور كويته وخسارتها هل ما تعنيه انسان مخلص وانيه انسان موحد وانيه انسان مخلص وموحد لقرآن تماشاك الزور بيز زور يدراه ودرك راو ودربة درك راو بردبارا كراو بون جهنة وت الدنيا انبياء ورسول وانا بون صالحين وانا بون هر كسه لتاريخ لباسي مشركين ولباسي موحدين بزانا مشركين دائما كيان كردوا لأهلي سنة انا لأهلي حقا لأهلي توحيدي انا اوانش جوان نهوت يا خواهي قربا من منهينا ونيتوا سوتين راون درك راون ليد راون او صنفيك من صنفي دهم من وافق في الظاهر لظاهر موافقاك ونطق بالتوحيد اجل لا اله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا هو الصحيح وهذا هو الحق وصلى وصام وصار مع المسلمين لكن في قلبي لا اعتقد هذا طبعا موت من وموت من منافقين زماني في لا ترساه نان وراءنا ابنه أن هذا خرافات وأنه تقاليد بالية فهو لم يعمل به ويعتقد أن هذا خرافات وأنه تقاليد بالية فهو لم يعمل به ولم يتكلم به ايمانا وإنما عمل به وتكلم به نفاقا كحاله المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. أمش؟ بيني منافق كان زباني في صلى الله عليه وسلم. لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. بزماش تغلن أو يكالا دل يعناه أونيا. آتي كيهناوة لسوره المنافقون آتي يكدوا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. اغر منافق كان هات الولد اي يا جماعه الاخوه او انا شاعتي لا ادن لايت ولن شاعتي كتو رسولي اخوي طبعا ما بس يا ابن الرقله اركان لبيغمرس الله والسلام اركان الاخوه وي فرمي والله يعلم إنك لرسول وخازنه تو رسولي أي والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لساشياء كان يعني كاخوه شاعتي ده منافق كان ندروكن لساشياء لسوي بس او سوئنی که اخون سوئن خونالن اما و مسلمانین و اللهی ام سوئنی آن بوچی بکردین بو خوب آرستن تطولی یعنی استاد بو خوب آرستن بوزاشتیتر و کوتی مسلمان نماآ منافق بیاد لترسه مسلمان به اون دنیلیب لترسه ولی جریانه ممکن شکایت با اشکل آد خفرکا با اشکل آب کیفی خوی راسته هشاله بالله لو خالك اگر وانه ا دوای خلق بتایچ جستید ماك بدروخو گم مسلمان دانه لدلشه کافره بس زربان کوت منم رو بچي او نفاقيان بو الخلطه اندنا بو اوه وکلل خلطيه خلطي بروان بيمكن كاكوتا مجبور ودارين خوش من نګار اينو به جن مسلمان ياله دروجك گن مسلماني عملت اگر مسلماني کوه توحيدت کوه خوا پرستي كوا تأوانيش لو لا ينوى كأنه أو إيماني كوا أشكره لكن بحساب عند شد بزمان أشكره لكن خياني بيباري هذا لو يك خالجي بتشاوي شيء سيريان لكن ولن والله كا كا ميعلن كفور كوا كتشون فيرعني علاني كفوري مثلا أو علاني كفور كازدرار كا فبرو عليهم مسلمان بس المسلماني مسلمان كوا فالناس ومع التوحيد ثلاثة وقسم خالجي لقال توحيدا سي قسما القسم الاول من يعرفه ويؤمن به باطنا ويجحده ظاهرا وينكره كسانك هن كوا ايماني هب توحيده ايماني هب ايمانا لدليا بالامن لظاهرة انكاريا القسم الثاني الثاني من يتكلم به ويعمل به ظاهرا وينكره ويكفر به باطنا لظاهرة لد... ظاهرا على حال دياري خويا ايمان اشكرهك ابو خالشي بالامنه ايمانيه بينيه مش كان القسم الثالث من يعتقده باطنا ويعمل به ظاهرا وباطنا هذا شيء ايماني به الى داخلي خويا رضيا وايش يشبيك ظاهرا ولا باطنا والقسمان الاولان كافران خاسران والقسم الثالث مؤمن مفلح كتقسميك مدوم كافر قسم سهم مؤمن مفلح كيا مؤمن مفلح ولكن يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون محمد الله عبد الله علي. يقولون ولكن عليك بفهم ان من كتاب الله يقولون الله يقولون ان الله لقرآن ان الله يقولون ان الله ها ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان لا إله إلا الله دلار دواك أبدا أنها خاب بباريس وأيما بيروان برهن برهها مش تقدر الله نبي. يكم كم لآية كان كأيهن تقولها هم قولوا تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لسورة توبات شص الشش. وتأ إيهو اعتذار مكن إيهو كافر بون الدواي يو إيمان تان حبو يستكافر من بهويتشيوة أو كرتان أما باسي شيكا الشيغ الله تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوف من نقص مال أو جاين أو مدارات لأحد أعظم مما يتكلم بكلمة يمزح بها أجت هو تحقيقه لوقت كهندى كان قال يا غمار عليه الصلاة والسلام كاتي قال شو نبغى غزو روم بلا غزو تبوك لكاتي قراني ويا كهات كان مش معين كان سكان صل كقوية يا غمار والصحابة كان صلى الله عليه وسلم وزا خالى الصحابة بأمانة سكبر سين درازنن ترسناكن أبم كلمة كافر بنيانه كافر بني كفروا بني كفر بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب. أبم بقاطوا ما يعني حتى أنا ما اعتقاد ما انا بود روشند بيتوا تبين لك أن الذي يتكلم بالكفار أو كسي كفر وأزاني أما كفر أو أيكات أو يعمل به خوفا من نقص مال يعني يشبه كفر أكا والله لا بروي كمالي نقصان به يعني قدري الله يخلق نشيا يعني مداهني يخلق شيء أكا أعظم مو من مية تكلم بكلمة نمزح به حالي أن أم خرابت اللاحالي كأوان بتحقق كافر لا تعتذروا زو خايمه إنه ها به الشوازك دفع له ختان مكان ايو كافر بون بكلمة طبعا ده نقطة يجي زور مهمه به إشارة هذا هو موضوع كفري ظاهرة كفري ظاهري لأهلك سيك وشايا أو كسيب يكافر ببناب أخوة حتى جهل بوق سيجن أخوة عذري جهلي شبونيا كأبرايا كتوحيدي نبو كأبرايا ككفري كتب كأبرايا جوني بخور بغمري أخوة عليه الصلاة والسلام بداخو أمرك الثاني كان لكاك ببزاني نمو اعتقادي بدل هي أنها يعني لدل اعتقادي هي و... جن <تصفيق> وخياء يعني يقول يا ما أبي أبصين له خلقه بس يعني عاديا يقول كتوب جن وخياء يا صلى الله عليه وسلم لا دل توازني أما يعني أما حرام يا حرام يعني قربله والله ما حرام نيا إن جاك كافر أبي قربله حرام و هر هالجن يبيه والله إنك كافر نبي سيري أم بعقلاتيكه سيري أم مذهب باطلك من پرسی علیکم. آقای سیکه تن آو دینوا. بشورتی لایلای لالا بی بته آو دینوا. و بزنی خواه چند جوره؟ چند بر رضا؟ و آبی بزنی لو زیارت نه بی بی پرستی. و آبی بزنی پیغمبری خواه محمد الله سمت چند بر رضا نه به دنیا اصلا برز بکریت او. ها؟ تزای جونی پی بدری. آبی امانه بزن اینجا توت ناو ایمان اگر امانه نزن اینجا توت ناو ایمان او. که اتا او خالکا یا نه توت ناو ایمان اصلا کافره بیه. أبو جهل بأبو جهل آياتي خوية وكا جوين بلات ومنات وعزاب دراشتشي دابو. لأنه ألها تتعظيم بكره. ألها ببقور الراب جيريه. بقصدهم يعني للاي هر كس ألها ببقور دابنه. هر كسي أشتيب بخوي خوي خوية ببقور سبي جيريه. سبعقل يوامان هيا خوشه يستكيب بخواب يغمريج ناقور راتوا. قصير يكيب ببوتر خوية سراكو ها؟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 قال هنا شبهات ترزورة، قال هنا الشيخ محمد الكو رعبد الله طبعا لا جاكاني ترباس كلام، ها يا لك تياب كاني كيا كي لك تيبي أبناء وحفادا كاني لعلماء دعوة، حتى شبهاته لسر, لسر كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية كوجاب ابن تيمية معين كافرناكها، أما إيش كلا ل ل في تكاني أم أمرو كبناء وسلف جام بلايا كانوا، يعني عبارات هن لشيخ الإسلام ابن تيمية ويا ابن قيما ويا الشيخ محمد الكو رعبد الله خويه ويا أولاد وح فادكاني والله ون معيّنيا كافر نكر دواء. ين أو حقيقة قطعكن كأمن ما بستيان ب لكافر نكر دني أو حالتانك الكفرة شخيفة شاراوي النك فر ظاهرة كان لبرو للأشهر محمد كر عبد الوهاب للأشهر الإسلام يمتيم لا هر كسيجك العلماء فر مي أقربيت وكبر شركك بشركك كافر أبي شركك كظاهره وكوبل يا رسول الله يا عبد القادر يا فلان يا فساد ما مجمعانة يعني أم كسم واحد من, من مناقشيك مناقشة يقول قال أوبنا وصل فيها ناكم أنا ما قدر كابراهيك بل يا رسول الله أم الألخ واحدة أجروت يا عالم دروقي والله دروكي واحد نية أجروت يشين ناء على الطاولة ما شاء الله نمام توم واحد نية أجر واحد نباتية مشتقة والله ناعم بلا مو مشتقة والله فعلق أي شركة قول قاي شركة بس قول مشتقة نية أم شبه قوريان هي اما چیه اوجودی؟ هندکس لحظ زمانی خوانه و تویانه فلام آه هندکس خوبی غم رنج علی صلی الله و سلام تبلیغاتی سر نداره بیشتر. باعکس و چنها کسی ترلا علماء وجودی نخره و شرک. بهروی ویابین حتی کلامی شعر محمدی کره عبدالوابی عن هناآ کجای علماء خالشی کافر ناکین دعای قطعی کلام ما غيرت كاش كره ونا والله عنده رانا واستلسلي او هاي كبار العلماء ما شايفته وكان يكن ابو الشيخ بن باز او الشيخ او الشيخ محمد بن عبد الله او اولاده كان احفاده كان او ابن تيم ابن تيم يفرمي كل شيء غير خاين فرض ومشرك وموحدني وكذا ما غير موحد نبو تو شنو خيط الدائره اي معنى بلام عنده هاي ابي زاني ام شخصا يعني ام حالته زاني ويا زاني ويا اذا زاني بيتي هو معذب لسري اجر نيزانيه او امره الى الله الله لا يهمه امره الى الله يعني شيء خياره تقاقاته الى يوم القيامه ام نقطه يزور مهمه اماتيكم دوهم والاته الثانيه قوله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلب مطمئن باليمان هر شخص يكافر في بخوة تعالى لدعاء وكواب روادار بوا مغر كسي بزورهم ليهي ها ام إكراهش بابزانين شها إكراه نوعي ها إكراهك اگر بيتو ببئة سبب قتل والله او كجوم اگر وانالي والله ليت ام داركاري دكم همورج بزدار لهم اوها اوها اوها يعني تهديدك محقق به أيما قلنا ت تهديتك محققنا به بس قصيتك به يعني ترسي خود به والله كذا كذا كم ها لو أنا لا لا خل شيء رأي منا مني جرواب كم كذا كذا زور ترسي به يعني حتى جرتن لو سجنك كرداول يعني تعذيب وآزار وشكدونه راح تكاني للسربيا. أما هاد قلتني كي بسيب بينا ناس نا نا تأو بابو. أنا محمد إيش سجن كيردنو حتى ليانش تمشاكا مسليليانو لا ناليانش. ولا نا ما يمكن بدو بشه ولا قدر كسكر قدو ببو. نبي قبلك نبي بلا يعني أو إكره قبلك إلا أوش تبقى كأوانا يعني باليان بخواب بتشت با ناو الزندانة. امام محمد ولا لا امام محمد. أقول يا حياكوا رمي معي إنك أتكاو قبولي أو يكد وقوانبلة يعني لو ما يكد كدرش لو مزعلة إمام محمد رشوة رحمة خالد أما عوامي خلتي تحمل لي لأن ناكا تحمل لي وش لأن ناكا أكمل شيء أبوه موان ويكوا لبيانا بزجر قبولي أو شيء كذ أو أو شتيك أوان اللي كان مثلا بشتي الدل يا ها إيماني طوافتي كأبي تنازلنا كعلى الدل يا اوكتابتا اثرى للامام من ها وقلبه مطمئن ها هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان كسي معذورك خوي تعالى كسي لو كساني كسك لو كساني كوات تهديد كرين بليان وباشكنزونا راحتي إلا أو نبي باقي قيتري عزر بيا تعالى قلما معذوري تو وقربية توحي جنبي برية لا والله معذورني إلا أكره وأما غير هذا فقط كفر بعد ايمانه سواء فعله خوفا او مداراه غير او اكراها او كبره كافر بي بي اجلتس لترس اجادر با ام ترس ترس ونيك كتهديد كراوا ام ترس اوك او لا ترسم بو اجرواب لم اج رجب المواجر جلبرك كم اكو اسلام بي اج جنك مع باف سي بي اجر اجر مالكم درس شي تاخير ترسم اترسم كاك انت ترس نخا اجاتو انا قد وانا قد يلا جا ما ما نزبرك ايه ما خلناو أركز لما على أخوة. أخوة يقول رواي وتو يوتو تقوم فأنذروا ربك فكبر. ما أخوة شيء يستنكاسي أخوة يوتو كبرها مرسل الله صلى الله عليه وسلم. هستدامني شيء. أو هستدامني شيء أولا تكاتيك أبوة. لكاتي خيرو خوشي أبوة. يعني لو باري تعزيبوا آزاروا شكن زيان أبوة. فعلو خوفا أو مداراتا. أمرأو خوفا هايانيا خوفيك وهمي. أخوة أخوة كاش هبي لحالتك كا. أبوة. شو غير بيتو باش جيلى سر او دين يتب... حق... و ايمان بو شوشي عمر تو والله والله خوفه ما هناك كاك اوهابي اوهابي أو أو أو... كاك الدين دنبه بیگه، یعنی روال دفنش عادی شکف خویه، بیه بکوش زیتو، بیه. خواباسی نکرد ولی قرآن، الله علیه تو آو کی؟ آو کات خلقانی کتو جا اون پیغمبر مسئول، باس العصم له حمو صاحبانی کجراه اونو کشیری آب ابر کوتو و کوا درب درکراه اونو کوا هجری حبشیک کاتو گونه عبار وی سرآه. به وابله؟ آو مدارات، آنوقت من لیرجایش تکراری کلمه مدارات مداهنه. أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أهابزان أم همو أنا عذرا ككابرائي هينته هيتشي شنابي بعذر وأما غير هذا فقد كفر بعد ايمانه سواء فعلوا خوفا أو مداراتا أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعلوا على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره إلا المكره لو وزعت لي تعالى با هر مناسبة تشكوتو تركت وتوحدا تركيتو نيجيني نيجي فلات قبول الله أكره الله إخوة تعالى فلاتب تدل على هذا من جهتين آياتك اللدولة يعني أود لها دلماك الأولى قوله إلا من أكره فلم يستثني الله تعالى إلا المكره إلا أو كسيك بزور إشي خرابي بيك كفري بيك أما أخوة تعالى يستثنى ومعلوم أن الإنسان لا يكره على إلا على الكلام أو الفعل آه إنسان إكرهك ليس لا <سؤال> يعني لدلي الله اللي أو وانا. بس كر يا كي أما عقيدة القلب فلا يكره على أحد. عقيدة تعالى ذلك لو جهتي كشربا سيكاهت لما اكل دولا انا يا كم إلا اكره الا ما نكدو هم يا ذلك لدواءاتك يا رسولنا حل هذا لدواء والدتي ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا على الاخره بوكي كافر فصرح ان هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر وإنما سبب أن له في ذلك حظ من حظوظ الدنيا فآثره على الدين أو كابرابو كافربو لابر أبو كوا دنياي هل بجرد بسر آخرتا أمرو الزور أبيستين وكاك آخر والله من شمتنا في ريزي فلان حزب علماني بخوة لبر بارك خبروشا بيني علي لبر بارك لبر جيانكم وتخويت على ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخر كيف تروا بآيات الله الثمنة قليلة والله سبحانه وتعالى أعلم وسل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما الشغل رأى كنت أعيب رسالكي لشرحك يا شيخ روزان نعم إذا عرفت هذه القاعدة وهي معرفة ما به الايمان الصحيح فانه يجب أن تعرف ما يضادها من الأقوال والأفعال قتو أم قاعدة زاني كيش أوي إيمان صاحبتي دا زكريه نبي بزاني أو لا ولا أفعال ومن ذلك الكلام الذي يتكلم به الإنسان وهو من نواقض الإسلام أم نقيض ظرمه ما يعني تهرونني ونني ولا برودارم يتر على قنية بس الكفر والنبي كفر بزاني بتشي أو إيمانه هلا وشيتوا بزاني بتشي إيمانه كده هلا وشيتوا صدق إيمان لكنه يمزح به فإنه يكفر يكفر ولو كان ليس جادا في كلامه انگاری و اتاق سیکری بقال توگمه. امروز چند لوش تان عربیستی لامجتمعیه میاد. گفت تبریجه که. گفت تا حجاب که. گفت تا نیوز که. گفت تا زکات که. گفت تا حج که. گفت تا همش تکانه که. لدینه خوشی با مسلمان زنی بحث میکنه. خب اما فشار همش دیگه بوده بریه و. اللهی گفت توگاه. وقتی بیدنال اینکه آنکه. الان توگاه توگاه فرق بیته دچی لدینی اسلام. و اگر داری خود بی. فدین لیسه يا يحي يأخذ الكتاب بقوة والدليل على ذلك قصة هؤلاء النفر الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لغزو الروم لما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن الروم يجمعون على غزو المسلمين كاتب يراجع يكتب يا مس اللهم الله عليه وسلم يراجع كوا روم يعني مسلمان لمدينة غزوب كان إيش خوي أعمال ذكرت أمرش برو تقام بزونت عم بيعلم الروم زعتر بنيان بيعلم رسا صاحب ها بزاني لي فين هي هادشي تدير لي راه ايا استضعاف بي بي او بي لما بي حتى خباب وغير خباب مثلا كاتك باسي او اكرا بو ما بي مجار امر نكره كم كم من فئة قليلة ديني. غلبت فئة كثيرة بإذن الله ختو بإذن خو يعني بخمسة ولا بد لا برجوا بس أبو ها وما رميت إذا رميت ولكن الله ونيا خواي قرش حتى ملايكي بناردن فرمي لب... خو مازالك ملايكي نبو هو هو بسرعة أبوه إجنا ما تمشي لكن أجر خوا لبشت بي وحق بين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 يا خمسة وصل من لكاتي لوبري جرمائيا أو الشرر لكاتي جرماء ها لو لوبري قي قصدي يعني شدة الحر لوبري جرمائيا والصيف ووقت طيب الثمار والمسافة بعيدة من المدينة لا تبوك من هم تبص بخبر دم يخود أما سافدورة أم جرمائيا أم, أم كمياته أو عن صنзорن فإن ناس من الذين خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم جلسوا في مجلس يمزحون بشرتك يا أمانة لقلب يا خمريش درشون صلى الله عليه وسلم بوجي هادق وهاتوشنت ومزاعديشن نجاو كلميه <صحة> على الدم <سؤال> درتو انجا اخوك افريكيردان كبره اصلا استا الجهاد بحرام زاني وتيرورستي زاني غير <حر> باس الجهاد كي بوت الجهاد هاو كلميه و الشيطان وعلى لا خوتي و كلميه استا يا <هذا>. <صحة> <أواللاش عالوان> نبو عملي كانوا وكانا قال واحد من ما راينا مثل قرائن هؤلاء ارغب بطونا ولا ولا عند اللقاء نوسنن، سنن الزنن، أوانتر سنوكن، أوها، ما بيغبروا صحابي آمن صلى الله عليه وسلم يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وكان في المجلس غلام من, من الأنصار فأنكر عليهم وقال كذبته ولكنك منافق لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ذهب هذا الفتى يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وجد الوحي قد سبقه صحابي قال قيل قضي كبوتي والله يتو منافقي وقصي يذكرت يكسر بيوتو منافقي منافق منافقي اشتيا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 وتي منافق بيغمالي صلصم. بيغمالي صلصم. دعني عنق هذا المنافق ياخوه معين ودياريش أنا لجل شان صلى الله عليه وسلم أما أنا لنا ودعيري إيمان شان فلما ذهب هذا الفتى ليخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وجد الواحد خس بقه وكم ك هو حياة على ونزل على ونزل على صلى الله عليه وسلم قال تعالى ولا إن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. جابته ليان ببرسي بوب قصي تانك البرشي أما تانود الله يما جم ماكذ قال تماكذ سبعة ماكذ أما الرجاب تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله يكونتم تستهزئون لا تعترضوا قد كفرتم بعد كان إيوه هيج اعتذارك بهنا وإيوه كافر من بقسى ككتن إن شاء الله دعوة بأمك الصليب <سؤال> كا أبت توبك كا أكنت توبنا كات أوها بردامة كفرك أي وكافرة أكنت توبك كت استتابيك دعوى لك لا دعوى توبك لك رهشتيش كي أجرته أجرنا أو كاتا حق الخير بيقول قليلنا ودولتي إسلام فجاء هؤلاء إلى رسول صلى الله عليه وسلم يعتذرون ويقولون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصدنا إلى المزح هات نوتي يا إمام الله بس كذلك لاعتقاد معنوي النبوة لدل معنوي النبوة بما بزغم وقالتم ماكر دو سبعت ماكر دو حديث الراكب عن الطريق ولا يزيد الرسول ولا صلى الله عليه ولا الله وسلم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هل كفر من فكو امر مرجئه كان واعلم فإذا كان هؤلاء كفروا بالله وارتدوا اجر امانه كافرون وهل قرانوا لدين وقد كانوا مسلمين من قبل بسبب كلمه قالوا بيستروا الصلامه ولا قالوا المرجئه لك جهاد يعنيك اجر كلمه كانوا ود أو او كلمه وبي كافرون كبس سبعه قاطر جموت فكيف بمن يقول ها كلام الكفر لا من باب المزح وإنما من باب المحافظه على مالي اجر كسوان لا لا, لا. لبر سبعه قما بالك من أمي من ام كم من ام شركاها كم بو ولا قاعده بما لكم بباريزم يعني بقى قدر جاهي خوم بباريزم يعني مكانتي يخون بباريزم وهذا شر من المازح اما الاخرى ابتره لانه اشتغل الحياة الدنيا بالاخره لبر دنياك كرت ها دنياك ريو واخرتي كذبه نرككي شو ضمانك لي كذبتي ها او اخرتك بو اي ونام بينه بس دنيان بني أخرته من هو قرآن بو إيه ونامية بس دنيان بني دم متشاور كان فالحاصل أن الذي يتكلم بكلمة الكفر لا يخلو من خمس حالات شيخ وزان الله يوكسيك الكفر قال يا بينش حالات درناش هي كم أن يكون معتقدا ذلك بقلبي فهذا لا شك في كفره كأبرابا الضل وابله أو هيش جماني يعني ككافر الحالة الثانية لا يكون معتقدا ذلك بقلبه بس تبيه ونية يعني اللي ولم يكر على ذلك إكره إيش نكره ولكن فعله من أجل طمع الدنيا بس دنيا، يا بودنيا كي خوي بسر بره إيش قاعدة نيجر موحيد الراس تقينه بالظاهر وباطن نيجي دزناكه نبرونا بعدنيا اللي دزناش هو مدارات للناس وموافقتهم يعني مدارات خلقك يا موافقي خلقك فهذا كافر بنص الآية هوش كافر بنص آياتك فلذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة شو أمر الله تزور وكذلك يقولون أنه يكون هناك كافر، وكذلك أبو لهب، وكذلك يكون هناك كافر. لكن في الدنيا بس يكون هناك كافر. الحالة الثالثة من فعل الكفر والشركة موافقة لأهله. موافقة أهل الشركة. وهو لا يحب خطر الشناية ولا يعتقد بقلبه. لا يتعرف أنه فعله ببلدي أو مالي أو عشيرتي. في الوقت أنه عشيرته المال عليه يتلقى لقال أنا موافق يعني ذلك غلط أي شهر كافر الحالة الرابعة أن يفعل ذلك مازحا ولعيبا ما قالته الجماهش كما حصل من النفر المذكورين وهذا يكون كافرا بنص لغة الكلمة حلو خواني بيشوب شو باسمان نص عادك كافر الحالة الخامسة أن يقول ذلك مكره لا مختار أما بزور بيأكله ما كيفي بزور بيأكله وقلب مطمئن بالإيمان بس ده كبر فهذا ورخصون في ذلك دفع الإكرام أما كي ولكن موكوباس ما عند أم إكراها إكراها شي خيالي به بخو أترسم بخو حتى واما الاحوال الاربعه جاء ايش كل شيء يعني لو حاله ثاني بين زرب او كرهانه امره بس ترس ترس يعني كابله ترسينن غير وانك هو ناشكا اشكجناك ما زي ترسينن راسه لو بترس قد شيء تسليمن واما الاحوال الاربعه الماضيه غير امي بنجام كباس ما كلك بكراك تشاره كيشو فان صاحبه يكفر كما صرحت بلهات كافر به وقلت شلون هذا كان باسيان كلو في هذا الرد على من يقول إن الإنسان لا يحكم عليه بالكفر ولو قال كلمة الكفر أو فعل أفعال الكفر حتى يعلم ما في خلبي شغلتي الله أمر ردبو أو كسانه قالن كابراه بكافر دانانده حتى أجر كلمة كفر يشبه الفعل كفر يشبه حتى ما ضلينا برسين ولا بدل استحلالك بدل استحلال, استحلال كفر استحلالي وش كفر استحلال كفرة هو أمام عاصين نية زناه كير نظاره كير يعني فلانش كير حلاله يا حرام كرت او كاتب لين كفري اما كفرة. كفر كفر الاستحلال واتشيا ومن مجرد كرتني كفرك ابو كفرة كفره ام اعاتك الشيخ هنا لا تعتذر قد كفرتم بعد ايمانكم يا غمر هيجي لا برسيص لازم بل بالعكس وانا عند بدل ما انا نهاتهم اشته حسابني مادام بزمان بزمه كفر مستقل بدل هيا بزمان هيا كردوها هيا وانا كفر وهذا قول باطل مخالف للنصوص وهو قول المرجئه الظلال أو قولي مرجى الظال لحق لا أدري لحق لا أدري كان أو هني خالجش لحق لعين أمرو زور لو ج لو طايف إبراهيم أمرو بدأ خوا أقعدت أولي جويني بخواه وكافر بو ها كافر ما ك هو جاهلة هو جاهلة جهل جون خادن ب ب بجندان بالله وذكر الشيخ رحمه الله قاعدة عظيمة في الإكراه الذي يعذر به والذي لا يعذر به، حيث قال كعذري يعني هيك أو ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام, الكلام وأما عقيدة القلب فلا يكره عليه أحد فلا يكره أحد عليها. هذا هيت كسيك كراه نافله دل او بباس ماك في المساله كراهش وكوتمان حاله دغابه محقق به اما عندك شي ديتفشو ولا ترسم هي, ترسم هي حتى مسالي هجره مسالي كمونه ومالا يعني نبون يجاه داري وابا اما انا نابن الرز يعني أنا مش ان شاء الله ودسي دحاتو ما ان شاء الله سبرد أه مكتيبي كاعني رساله قلق عندي ملاحظات ودس لها في بجايرين بو شاء الله إن شاء الله و الله